فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم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 فطاف عليها طائف من ربك وهن نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين oleh yang tukorkkan oleh mereka salah itu Allah pekerjaan Anda tidak melakukannya hari es gelep lagi dan panggat pada cahkat قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحانا ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين Asa Rabbu, ayubilana khair minha. Inna ila Rabbina rabbun. Kdzalik al ghab wal ghabul al akhirat akbar. Loukanu yalamun. Inna lil muttaqin ad Rabbhim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 تَدَرَّكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذكر لل...